بوك تو الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء شوفي هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ شو في ديزراس هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ شو في ديزراس هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ مديزراس فومي. أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. شوفي دزيراس سيجارة هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ دزيراس فايرن. هو يريد شعلة نار واللاعة. هو يريد شعلة نار. مديزيراس إيون ترينك. أحب أن أشرب شيئا. أحب أن أشرب شيئاً. ميدازيراس يوم مانجي. أحب أن آكل شيئاً. أحب أن آكل شيئاً. ميدازيراس يوم ريبوزي. أحب أن أريح نفسي قليلاً. أحب أن أريح نفسي قليلاً. ميدازيراس يوم دماندي. احب ان اسالكم شيئا احب ان اسالكم شيئا احب ان منكم شيئا أحب ان اطلب منكم شيئا إن احب ان ادعوكم لشيء لشيء كيف <تصفيق> ماذا تريد حضرتكم؟ عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ <تصفيق> هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ أو تفضل حضرتكم شيء؟ أو تفضل حضرتكم شاي. نجلس في طريق هايمن. نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. شو بدزيرس تاكسيا؟ هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ إلي دزيرس تلفوني. يريدون أن يتصلوا بالتليفون يريدون أن يتصلوا بالتليفون.